بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وعافاه الله عنه صفحة 59 تنبيهات يجوز الادغام والفك في مسائل نذكر منها ما يلي الاولى فيما كان المثلان فيه يا اين لازما تحريك ثانيتهما فيما كان المثلان فيما كان المثلان فيه يا اين لازم تحريك ثانيتهما مثال الفعلان حي وعي حي يا اين عي يا حي وعي بالفك وليست حي وعي فالفعل حي وعي حي وعي المثلان فيهما يأان وتحريك الياء الثانية لازم لأنه ماذا فعل ماض مبني على تحريك آخره فتحريك الياء الثانية لازم لأن الفعل ماض مبني لأن الفعل ماض مبني على الفتح الظاهر فيجوز فيهم الفك كما مر حي ويجوز الادغام فتقول فيهما أيضا حي وعي حي وعي قال الله تعالى ويحيى من حي عن بينه بالإضغام في قراءة الجمهور وبالفك ويحيى من حي عن بينه في قراءة نافع وعاصم من رواية شعبه وابني كثير وابني بالجر في قراءة نافع عاصمين من رواية شعباء وابني كثير من روايه البزي وكلاهما جيد فصيح والفك اجود عند أهل العربيه والفك اجود عند أهل العربيه طيب إذن ويحيا من حي عن بينه ويحيى من حي عن بينه وجهان ولهذا بعضهم يضعف في النطق بماذا بالمشدد فيقربه من المفتوح من المفكوك وبعضهم يضعف في الفصل بين المفكوك فيقربه من ماذا؟ من المضغم لهذا لما تأتي إلى قارئ في مثل هذه الآية أو في غيرها يقول لك بين الشدة معناه أعطيها شيئا من ماذا؟ من الضغط في المخرج بما يبينها من دون تكلف مثلا ويحيى لو قلت ويحيى من حي عن بينه من حي عن بينه من حي عن بينه ويأتي الآخر يضعف في الفك فيقول ويحيى من حي عن بينه فيتقارب النطقان فيلزم البيان أنك إذا أتيت بالياء المشددة تقول ويحيى من حي عن بينه حي حي تعطيها شيء من ماذا؟ من قليل من ما يسمى بكز أو ضغط بما يبينها من دون تكلف وفي الفك كذلك أيضا تعطي الحرف الأول حركته كاملة حتى لا يتوهم أنه مضغم ضائعا في ماذا في الثاني حيية حي حيية حيية حي حي لذا ضعف النطق بالياء المكسورة هذه الأولى يقرب من ماذا؟ من أنه مضغم فالحاصل لغتان والسبب في اللغتين أن الأصل فيها حية التي هي المفكوكة فاجتمع مثلان فجاز فيهما الاضغام. قال وخرج بقولهم لازما تحريك ثانيتهما خرج ماذا؟ ما لو كان الثاني متحركا لعارض ليست الحركه اصليه لازمه انما حركه عارضه مثال الفعل يحيي فعل مضارع مرفوع بضمه غير ظاهره يحيي اخره الياء الثانيه فيه ياء الياء الاولى مكسوره الياء الثانيه ساكنه في الظاهر ساكنه فان قلت لن يحيي ظهرت الفتحة لخفتها فهذه الحركة إذن غير لازمة لأنها ظهرت في حال النصب فقط واختفت في حال ماذا؟ في حال الرفع فلهذا لم يجز في المثال المذكور إلا وجه واحد هو الفك ومثل ذلك لفظة محيي فإنها اسم مرفوع بضمة غير ظاهرة فإذا قلت رأيت محيا. لم يضغم لأن الحركة تعرض في حال دون حال يعني هل تقول لن يحيي؟ تقول لن يحيي. رأيت محيا تقول رايت محيا بالادغام الجواب لا لماذا لم يحصل الادغام لم يجز الادغام والفك مع أن المثلين متحركان الجواب لأن حركة المثل الثاني عارضة بسبب الناصب فإذا ذهب الناصب ذهبت الحركة بخلاف الفعل حي وعي التي هي أفعال الماضية حركتها لازمة لأن الماضي مبني على الفتح طيب إذا نكتفي بهذا فيما جاز فيه ماذا؟ الفك والإضغام الفعلان حي وعي ما كان المثلان فيه يا أين لازما تحرك ثانيتهما قد يقول قائل هل هناك امثله اخرى الجواب اقرا ادخل الاحرف الالف باء الى اخرها من اول من اول حرف الى آخرها ثم انظر هل هناك مثلا افعال مسموعه عن العرب بذلك الحرف الذي ادخلته مثلا بدل الحاء ستدخل الهمزه اي تنظر هل في القاموس اي بالالباء بي اتى اتيى تنظر ترى هل هذه يعني لها مواد موجوده في لغه العرب ولها فين كان فين وجد فعلا على هذا الحال انه الاول فيه على ثلاثه المثلان متحركان لازما تحريكه ولازم تحريك ماذا الثاني؟ فتنطبق عليها القاعدة السابقة. نعم يا اسامه طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك